الحمد لله رب العالمين الرحباء الرحيم مالك يصل السنين إياك نعم ولياك نسعين إذنى الشراط المستقيم شراط الذين من عمز عليهم غير المقوب عليهم الرأس طالماً من بلحين طالماً أمزلنا عليك القرهان لتشقى إلا دفل ودفل من خلق الأرض والثماوات العلا الرحمن على العشي التواه له ما في الثماوات وما في الأرض وما بينهما وما بينهما وما تحت الزرى وإن تجمروا بالقول فإنه يحلم السر الله لا إله إلا هو الأسماء الحسنى وحسن أجاك حبيث موسى إذ رأى وانشق وقال لأهلهم كتور فقال لأهلهم كتور إني آنت نارا لعني آتيكم منها بخبث ما أتانا نوتي يا موسى إني أنا ربك تطلع نحنين إنك في الواجه فاستفقها وأنا اخترتك فاستفع لما يوجد إنني أنا ربك لا إلهة جدا فاعفظي الساعة هاتية فجاله فيها لتجزى كل نفس في عرض ما تسعى فلا يصدنك عنها مر لا يؤمن بها واستمع نواه فتعدى وما بيمينك يا موسى قال لي يا عقايا أتواشكر علينا وأبص بنا عذا ونبي ولي فينا مآل وغفر قال ألقنا يا موسى فألقاها حية تسعى وان خذها وانا اخذ نعيدها في عدم الاولى وامد يدك الى جناحك تفقد ضيق نور النور ايها القراء في دنيا من القدره اذ نبي الى فرعون انه ظا قال رصي شرح لي صدري ويصدرني أمري وحلو العقدة من رسالي يصقه قولي واجعل لي وزيراً بالكهل تاؤلاتي اشتد مني أذري وأشرقه في أمري كي نسفحك كثيرا ونسفرك كثيرا إنك كنت بنا تصيرا قال قد أمتيت سؤلك يا موسى ولقد مدتنا عليك هروة أخرى إذ أوتينا إلى الله كما يوحى فلقل فيه في الكاموس فقل فيه في اليم فقل فيه في اليم فلل يلقيه اليم وبالساحر فلل يلقيه اليم وبالساحر يقض وعدوه وعدوه وألقيت عليك محبة مني والمصنع على عين تنشي أختك فتقول هل تذلكم على من يتقن فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحمد وقتلت لفتا فنسيناك من القرم وفتنناك سجونا فلبست في أهل مذيك ثم جبت على قدري شاموسا واصطنعتك من أمتي اذهب أنت وأقولك بآياتي ولا تدياتي ذكري اذهبا إلى جرعا وإن سمو خضا فقولا له قولا لينا لعلمه يتذكر أو قال, إننا لقاف أن علينا لولي قَالَ لَا نَرَى إِلَّا نَقَاقَ رِيَاحٍ تَفُوقُنَا أَوْ نُهَيْطُ غَوْمًا قَالَ هَذَا فُتَانٌ فَوَنَا لَا تَقُمْ عَنِّي مِنْ ذِكْرِي مَا عِنْدِي أَسْمَعُ وَأَرَى فَإِذَا هُمْ سَاقُو لَهُ إِنَّ قد ذكلك بآية من ربك والسلام على من السمع المدى إنا قد روحي الليل أن العذاب على من كسب وتولى قال لهم عقله ما يا موسى قال عقل الذي اعطى كل شيء خلقه ماذا قال انا ما بال قال علم ما ينذر في, في كتابه هيا يضل عقلي على يده الذي جعلناكم القوامة وهو سنكنح فينا شغلنا وان مازل من السماء الا ان تخودنا من سفا في الشفا قل هو وعذرا عامه ذلك اايا للي Incha forponako Porfi ol so com o un colegio alone alone alone ربنا لله جميع العالمين ارفع بلاقي هوي من يوم الدين الى جنات النعيم يا سائين انذر الصراط السقيم اليوم الذي منعت غير الحقوم عليهم ولا الضالح أحسن ولقد رغيناه آياتنا كلها قولنا الذي لا تخلد ما من قرطنا في شحمك يا موسى فندعك عندك بتشريم اسمي فدع عينما لو زينك موعدا لا تخلف نحنو ولا ان نحنو سوا وقال لو يوم حسين وَأَنْ يُحْشَرَتْ مَا سُبْكَا فَتَوَزَّى بِالْعَوْلُمَ جَمَعَ كَيْنَهُ ثُمَّ أَتَا قَالَ لَهُمْ نُوْتَى وَيْلَكُمْ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَقُواهِ كَلِمًا فَيُسْتِدَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ فَكَانُوا يَعُونُ الْأُمُورَ فَيَئِسُوا مِنْهُمْ وَرَسَوْا النَّجْوَى قَالُوا إِنَّ الْأَمَانَ لِلَّذِينَ يَسْتَحْيُونَ مِنَ النَّاسِ لَن يُخْرِجَاكُمْ يَدِيَنَنَّ يُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ فأجبعوا كيدكم ثم أتنوا صفا وقد أثناء اليوم من اختعبا قالوا يا موسى إنا أمر تربي وإنا أن نكون أول من تبقى قال أثناء لكم فإذا حبالهم نخير إلي من تجريم أني لا تسعى فأوزت في نفسه إيكا من موتى قلنا لا تقف إنك أمت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا قيد ولا يسرح الساحر حيث أتا فرسي السحر السكتزا قالوا ها أنتابر بها هو هو سكتا قال آمنتم له قبل أن آمن إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلو قصع النهيليكم عالِمُونَ كُلِّ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ والذي نظرنا فغما انفقا اننا تفضل هذه الحياه الطيعه انما من ناب في نار يومئذ تطايرنا ففاينا والنار تضن ومانت تسع من الفت و الله خير إِنَّهُ مَنْ يَأْذِرَ السَّوْمُ مُتَرِبًا فَإِنَّهُ سَتَمِنَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَتَرْ يَحْيًا وَمَنْ يَكْفِنِهِ مُؤْمِنًا وَدَعَتْ لَا الصَّالِفَاتِ فَهُلَاءِ فَهُلَاءَ بِكَ لَمُسْتَوَجَاتُ لما تعدني ما تبني من تحتها لأنها أقاربين فيها وذلك نفاء من تبكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم فاضرب لهم طريقا في البحر يمسا لا تخاف تركا ولا تخشا فأذبعوا الفرعون من جنونه فوشيهم فوشيهم من اليم بما وشيهم و... فوشيهم من اليم بما وشيهم وضل فرعون خوحا وما هدا يا بني مِنْ عِنْدِهِ يُنَزَّلُ مَا تَشْتَاقُونَ وَيُعِدُّ لَكُمْ جَنَّاتٍ طُوبَىٰ لَن تَنَالَهَا إِلَّا الْمُتَّقُونَ قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ وإني لوفاه لمن لو ساب ونابت وعمل صالحا ثم السبا وما بعد أجعل قردك يا جوسى قاله القناة على مثلين وعجلت إليك ربك أرضى قال فإنا قد فتنا قولك من بعدك وأظلم سابر فعدعونا إلى قومه ربان أجسا قال يا قوم هل ألعدكم ربكم وعدا حسنا أفضال عليكم العبد أم أردتم اَمَرَكُمْ رَبُّكُمْ إِن يَحْلِقُوا عَنكُمْ شَعْرًا فَمِنْ قَبْلِ أَن يَحْلِقُوهُ فَقَدُّوا لَهُ ذَبِيحَةً وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ وَلَا يُخَالِفْكُمْ شَيْءٌ مِّنْهُ فَإِن تَفَسَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ فكث قلت لها فكذلك ألقى الثادرين فأخرج لهم عجلا تسدر له قوى فقالوا ناسا إلا مفر وإله موسى فنسل أفلا يرون أن لا يغفر إليه القولا ولا يملك له وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَمَا يُؤْمِنُونَ قُلْ فَأَرِنِي مَاذَا لَكُمْ مِنَ الْبَيِّنَاتِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْوَاحِدُ فَلَهُ أَسْلَمُوا كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهُ لَكُمْ وَإِنَّهُ لَكَانَ بِكُمْ رَقِيبًا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ قال يا لا أول ما ملعك إذ رأيتهم صلوا ألا تستمعني أم عشيت أسري قال يبنهم بلا تفكت بنحي في إعداد ربي إذني هشيت أن تقول فرفت بين منك إسعاري ولم تركم قولي قال فما قطبك يا سابر قال أصر بما لم يبصو بي فقضبت قبضا فقضبت قبضا من أبئة وسولي فنبذتها وكذلك سولتني نفسي قال فاذهب فإن وإن لك موعدا لن تخلفا وانضر إلى إلهك الحزير وانت عليه عاتفا لنحرقك كنت لجنسفا له في الهدفا إنما إله كم الله إنما إله كم الله لا اله الا الله انما نعبد الذي لا اله الا هو وله كل شيء عنا كذلك ربنا عليك انزل سلاما غافسا فخذنا فوق وقدات ايناك بنة لا يرى أن نحرم عزم لإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء يوم القيامة حلا يوم ينفق في الصور ونشر المجرمين يوم لذي ذبطونَ ب مُ بثُم ب لا يّ تطليلى مكنذ بثم إلا عشاء تلَ بم يقول إ يمورزل الصر فأ إذ ب إلا يخان वो बोलिए नंद के wa wow. eenwoord met toe Demar heeft vast met